الحمد لله وكفى والسلام على العبادي الذين اصطفوا على سيام النبي المشتبة والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة وبعد إن شاء الله نبدأ بالأصول الفارقة هنا ما زلنا مع الفرق التي تأسست من الدولة المغضوب عليها وهي الدولة أو قل الأمة لا لا الدولة استغفر الله الأمة المغضوب عليها هي أمة من؟ أمة اليهود عن خلق الله؟ الذين انتقصوا قدر الله جل فعلا ولم يوقروا رسولا ولا نبيا وايضا هم الذين كانوا يكيدون لجميع الرسل وأرادوا قتل جميع كثير من الرسل لذلك هم قتلوا الأنبياء وهم الذين ينتقصون من قدر ربنا الرحمن سبحانه جل فعلا أيضا أرادوا الدس كما فعلوا مع النصارى أرادوا الدس لهدم قواعد الإسلام لكنهم لم يفلحوا في ذلك لأن ما من أمة بعث الله فيها رسولا إلا جعل, أو جعل حفظ الدين على الرهبان ولا والاحبار وجعل الأمر على كفايتهم هم اما هذا الدين فقد كفانا الله تعالى وقد تكفل هو بحفظ هذا الدين لذلك هذا الدين لن لن يهدم بحال الأحوال الاحوال واركانه تبقى شامخه الى السحاب لأن الله تعالى قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ونحن نؤمن بقول صلى بدأ عليه وسلم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الامه بالسنه والرفعه إلى الى يوم الدين لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا ولا من خذلهم فنحن الآن ننظر إلى هذا الدس اليهودي على هذه الأمة عبد الله بن سبأ المؤسس للطائفة طائفة غلات الشيعة من القرامطة والباطنية وغير هؤلاء فيعني هذه الطوائف التي أرادت هدم الإسلام وضرب وضرب الإسلام في عمقه وفي أسسي وفي أساسياته لكن الله على يحفظ دينه سبحانه جل في علاء. اليوم نحن مع فرقه من الفرق الباطنيه ايضا نتكلمنا تكلمنا الاسبوع الماضي على فرقه من فرق غلات الشيعة وهم القرامطه تكلمنا عن قلامة الأصول الماضية هي أيضا من الفرق الباطنية اليوم الكلام على الفرقة الأخرى وهي الفرقة النصيرية ونحن كما قلت أنا دائما اهتمامي في الأمور والأصول الفرقة في الاعتقاد بين هؤلاء وهؤلاء لكن لست مؤرخا ولست ممن يعنى يعنى به بهذا الأمر بالتطقيق لما لأن أريد للأخوة طلبة العلم أن يدركوا الخطر العظيم الذي نحن فيه بسبب الاختلاف العقدي بيننا وبين هؤلاء لأن الاختلاف العقدي هذا الذي هو الذي اللي... يؤدي إلى يعني إلى فساد الترابط بيننا وبينهم وأيضا معلومية أن هؤلاء هل هم, معنا هل هم علينا هل هؤلاء حقا يريدون الإسلام هل هؤلاء حقا ينصرون الإسلام أم هؤلاء أعداء الإسلام بحق يريدون تقويض الإسلام بحق يريدون يريدون هدم الدين بحق أم لا وهذا ظاهر حتى لو تصفحت التاريخ في الصفحات التاريخية في هذا الباب النصيرية هم ينتسبون إلى محمد بن نصير أبو شعيب محمد ابن نصير وهي فرق الق... فرق كما قلنا فرقة باطنية كان الأهل الغرب يسمونها يطلقون عليها العلويين وقال أيضا من باب التعمية كأنهم أتباع وشيع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه هم يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام وأيضا هم من أكفر خلق الله يعني نصيرين هؤلاء لست لست مغاليا إذا قلت هم أكفر من اليهود النصارى هم اكفر من اليهود ونصاره وهم أضر على الدين من اليهود ونصاره وهم أعداء أعداء الدين بحق الفرقة النسيرية وهؤلاء كما قلنا هي فرقة من الفرق الباطنية ولهم عقائد تخالف عقائد أهل السنة والجماعه بالكليه يعني هم لا يعتقدون ما يعتقد اهل السنة والجماعه بحال من الأحوال يعني أهم ما أقول في هذا الباب كما قلت لست مؤرخا ولن اتكلم عن المساله تاريخيا و مكانهم معروف انهم اكثر ما يكون في اللاذقيه وهم بسوريا وتركيا يعني لهم الاماكن الكثيره يعني يعيشون فيها وهم كما قلت لكم بأنهم يعني من الكفر بمكان عقائد أهم عقائد إن النصيريه هو تاليه علي هذا أعظم ما نتكلم فهم يعني الاصل الأصل لا يرون إلها واحدا للكون كأيضا بق فهم يعتقدون بإلهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه المشكلة عندهم في هذا الباب أن عقيدتهم أقرب ما تكون للنصار ولكنهم أيضا قد غالوا في الامر انهم خلطوا بين العقائد بين العقائد الهندوكيه وايضا عقائد النصرانيه يعني هم يعني خليط بين الفارسيه والهندوكيه والنصرانيه واليهوديه فهم أخذوا كل يعني عقيده من هذه العقائد يخلطون بينها وياتون بهذه العقيدة هم يعتقدون في مساله اللاهوت والناسوت هم يعتقدون في مساله اللاهوت والناسوت ولذلك ترى انهم ممن يمدح عبد الرحمن المرجم الشيعة يذمونه ويقولون هو قتل علي بن ابي طالب الإمام هم, هم أكثر الناس متحا في ابن ملجم ويسنون عليه سناء حسنا جدا لما تعرفون لما يقولون أنه خلص خلص للإيش النساء اللاهوت يعني هو الآن خلاص مسألة عشان التجانس هو فيهم هم يعتقدون كما قلنا باعتقاد النصارى في مسألة اللاهوت و... والنسوت وأن أن الله تعالى تجلى في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الله وهو بريء مما, مما يقولون هو بريء مما يقولون لكم يعتقدون هذا يعتقدون في مسألة اللاهوت والنسوت ولذا هم يحسبون الآن أو يعتقدون بأن علي في السحاب ولذلك إذا مر او سمع الصوت يقول صوت الرعد هو صوت علي بن أبي طالب فيعني اذا إذا إذا سمعوا صوت إذا رأوا السحاب يوحدون ربهم على ما على ما يعتقدون وأيضا التشهد عندهم أشهد أشهد لا إله إلا, إيه؟ إلا علي هذا التشهد عندهم تشاهد عندهم في صلواتين يعني يتشاهدون يقولون أشهد أن لا إله إلا عليه وطبعا كما قال من ثمين نقل هذه الابيات عنهم انهم قالوا نشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين وأيضا قالوا ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين ولا طريق له إلا سلمان ذو القوة المتين. يعني إذا, إذا تردوا ترددوا لا ترددون إلا على سبعة أو ثمانيه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندهم شبه يتلبسون بها. يقولون هذه الأقانيم الثلاثة تعلمون أن عقيده النصارى في مسألة الأقانيم الثلاثة باسم الأب باسم الابن باسم الله الروح القدس هي نفس نفس العقيدة لكنهم غيروا منها بعض التغييرات بأنهم يقولون الباب ولا ولا اسمه أيضا هذا الكلام عن عقيدتهم لكنهم يرون يقولون لا تتعجبوا من قولنا بأن الله حل في علي بن أبي طالب ويقولون عندكم الأمر الظاهر جدا بأن جبريل ظهر على صورة إيش؟ دحية الكلبي أو حل في دحية الكلبي وأيضا يقولون أن الشيطان يظهر على صورة الإنسان لا سيما أن الجن الذي كان عليه هريرة رضي الله عنه يأخذ ويسرق التمر فحتى قال أن السلام ماذا فعل صاحبك ثم قال لا صادقك صادق ك كذوب هو ما كان يأتي لأبي هريرة على صورة الجن هو كان يأتي ابي هريرة على أي صورة على صورة الإنسى على صورة الإنسى وطبعا هذا هذا يعني دعك الآن نتكلم على هذا كف يعني هذا كفر بين لا يحتاج إلى الإظهار والكلام على الكفر هنا كفر... هذا كفر محت هذا كفر محت يرون مساله الحلول المس... اعتقاد الحلول وحده كف اعتقاد الحلول وحده كف سواء قالوا حل في عيسى حل في مريم حل في علي بن ابي طالب حل في محمد حل في الجميع اعتقاد الحلول هذا اعتقاد اعتقاد قفر وانتقاص من الرب جل في علاه فهم يعتقدون كما قلت لكم أنه حل في علي بن أبي طالب وجبريل ظهر على سورة دحية طبعا جبريل لما ظهر ظهر حل في دحية واللي هو تحول من سورة إلى سورة أعطاه, أعطاه الله القوة والقدرة أن يتحول من سورة إلى إلى سورة يا الله اعطاه القوة أن يتحول من سورة إلى سورة فلذلك نقول حتى النظر في نظري نظر ليس بالسديد فهم يعتقدون كما قلنا اولا بتأريه عليه رضي الله عنه وأرضاه وأن علي بن أبي طالب هو الاله وأن الله حل فيه وقد اجتمع فيه اللهوت والنسوت ويستدلون طبعا على أيضا حمل علي بن أبي طالب الباب الذي لا يحمله إلا يعني ثلاثون أو أكثر من ذلك قالوا هذه القوة اللهود في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضى وقلت لكم دائما بان من زي ما من زي في منهاج وفي غيره يعني ينقل عنهم الابيات التي يتكلمون يعتقدون فيها او يظهرون فيها عقيدتهم في علي بن ابي طالب يقولون نشهد ولا اله الا حيدره الانزع البطين ولا حجاب عليه الا محمد الصادق الامين ولا طريق عليه الا سلمان ذو القوة المتين نسال الله العفو والعافيه اللهم اننا نبرئ اليك من هذا الكفر المبين وطبعا هم اعتقادهم ان عليا علي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وان محمدا خلق سلمان عليه السلام وسلمان خلق الخمسة الأيتام التي يتمسكون بها بالمقداد وابو ذر وعبد الله بن رواحة وعثمان بن أبن مزعون إلى آخر ما يعتقدون في ذلك هو طبعا الذي كان عاملا لعلي ابن أبي طالب أيضا يعتقدون الإمامة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله. فهم يعتقدون فيه الولاي الهية ويعتقدون فيه الإمامة الشق النسوتي عندهم أنه إمام هو الإمام والذي له الولاية وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاصه بأمور وأن علي بن أبي طالب له العصمة الاعتقاد بها الاعتقاد الأساس الذي بيناه في الكلام عليه السبائية وهذه أفراخ لكل هؤلاء غلات الشيعة فمسألة التقيه ومسألة استحضر كل هذا لدى قرناه بأنهم يعني هم يعتقدون هذا الاعتقاد واعتقادهم طبعا بالنسبة لأسماء وصفاتهم كجهمية الجهمية ينفون الأسماء والصفات واحنا نحتاج في أي أسماء وصفاتهم يعتقدون بالحلول يعني هذا الكلام حتى كلام هذا, هذا من ملح الكلام بقى هنا الآن منافرة القبر هم يعتقدون الحلول ويعتقدون, ويعتقدون أنه حل في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من الاعتقادات أيضا البطلة يعتقدونها التناسخ وهذا أيضاً القرامتة والباطنية الجميع يشتركون في أصول الاعتقاد هذا يعتقدون بالتناسخ التناسخ عندهم إشارة إلى أمر ما مهم جداً يتخذون التناسخ تكئة لإيش للكفر بالقيامة للكفر بالقيامة والبعث والنشوف فالتناسخ عندهم ما معنى التناسخ عندهم التناسخ عندهم هو انتقال انتقال الروح من بدن إلى إلى بدن آخر انتقال أرواح من الأبدان إلى الأبدان الاخرى فهم بقى يقو... الآن يقولون بالنسبة لنظرية الثواب العقاب عندهم هي نظرية كأنها نظرية فلسفية وما أيضا يعتقدون في هذه الفلسفة وتاثرون بها وأق عقيدة البهائية ولا وكل ذلك مت أيضا مفرخة من هؤلاء الغرض المقصودهم يرون بأن نظرية الثواب العقاب أن الت... التناسخ هذا هو الذي يؤدي إلى الثواب والعقاب حتى لا نتكلم على ثواب ولا ولا عقاب يقولون بأن الأرواح الطيبة س... ستكون في أبدان طيبة وهذا والنعيم الأرواح الطيبة تنتقل إلى أبدان طيبة لا تعذب تنعم هذا هو النعيم والأرواح الشريرة تنتقل إلى أرساد وأبدان شريرة ويكون هذا هو العقاب لهم يكون هذا العقاب عندهم وهي أن يكون في الأرواح الشرية طبعا هنا أعجيب في التناسخ التي يعتقدونها بقى. الأعجيب من ذلك أنهم يرون أن علماء اليهود وأحبار اليهود ورهبان النصارى وعلماء المسلمين هؤلاء أيضا قد حلوا لكن ننظر بقى في محله يقولون أما أحبار اليهود فقد حلوا في القردة حلوا في القرضة وأما ارواح أرواح علماء الرهبان في النصارى فقد حلوا في الخنازير <تصفيق> شبها حظ المسلمين عندهم قالوا أما علماء المسلمين فقد حلوا في الحمير فهم إن شاء الله والله لا يساوون أرجل الحمير ولا نعالي الحمير شوفوا انظر هذا الكفر المبين على ما يعتقدون فهم يقولون بهذا التناسق اللي عندهم بهذا الباب يقولون علماء هؤلاء حلوا في كذا وعلماء هؤلاء يعني شوف كلام أنا والله أستحي من القول لساني يعدز اتكلم في مثل هؤلاء عما أحبار اليهود الذين كانوا أتباع لموسى فهم هم من هم من الأخيار الأبرار الكرام البررة الذين صاروا صاروا بعد ذلك ايش انبياء كيوشع ابن نون وغير بن نون صاروا بعد ذلك انبياء لان الله تعالى ساسة بني اسرائيل بايش بالانبياء اذا هلك نبي تلاه تلاه نبي يا ام ملعونة متمردة اما هذه الامة امة متوعة لذلك جعل الله للفعل نبيا واحدا لها ثم بعد ذلك ورصة الانبياء يأخذون بطريق هذا النبي الكريم ويقولون في الرهبان النصارى الذين كانوا على التوحيد وكانوا امنوا بعيسى عليه السلام هؤلاء الاخيار الأبرار أيضا شوف يتنزلون يقولون حلوا في الخنزير ويقولون على المسلمين هذا الكلام هذا كلام من أكفر أهل الأرض. فهم يعتقدون ذلك وهذا عندهم هو مسألة الثواب وأيضا العقاب وأيضا الاعتقاد عندهم الاعتقاد كما قلنا في مسألة الصلوات والزكاة كل هذا هم ينحون يسقطون كل العبادات كما سياتي وعندهم أيضا إسقاط التكاليف مع إسقاط التكاليف الصلاة الصيام الحج على التفسير الذي سياتي هم يقولون بإباحة المحرمات كل المحرمات عندهم مباح الأخوات البنات غير ذلك مباح كل ذلك هو عنده يعني يعني من, من الكلام الشيطان الذي لا يمكن أن يقبله الشيطان الشيطان يجلس معه لا يقول عوض بله من الشيطان الرجيم يعني لا يمكن أن يقبل هذا كلام يعني الآن هم يقولون بأن مسألة النساء وتبادل النساء دي مسألة, مسألة تؤلف القلوب يكون فيها تأليف قلوب بين الناس وأما إذا تزوج ابنته وايضا أو اخته أخته فهذا اواصر المحبة تزداد بذلك وها وارد منهم حتى القم نفسه كفرهم يعني القم نفسه الشيعي كفرهم قال هذا غلوه وطبعا هم يحتاجون بأيات يعني هم يقولون بأن الله لا يرجع لأن الله لا يرجع قال ما يريد الله الاجعاعكم في الدين من إيش من حارج قال هذا رفع الحرج رفع الحارج يتزوج ابنته ووخته هذا رفع الحرج عندهم وأيضاً يحتاجون بقول لا لا فيقوله إنما يريد الله أن يخفف إيه أي يخفف عن المشقة كبيراً وما تزوجش أمه أو بنته أو عمته أو أو خالته وايضا يحتاجون بقول الله جل في علاه ويضع عنهم ويضع ويضع عنهم اسرهم والأغلال التي فهذا وضع الاغلال الأغلال عنده والإصر هو, هو أن ينكح المحارب. أن المحارم أن المحارم ثم بعد ذلك بقى الغلو في الغلو في سوء الأدب والغلو في الخبل الذي لا يقبله حتى شيطان يقولون واما اللوات لما تنكرون اللوات ده تواضع الذي يفعل ذلك يعني الذي يرتضي بهذا هو متواضع ولنتواضع ان ياتي احد عليه شوف هذا كلام حتى المهابيل لا يستطيعون حتى ان يتلفظوا بمثل هذا الكلام ويدينون الله بهذا الكلام هذا دين يتقربون به الله نفعلها امه باسرها الله تعالى بعث ملكا يحملها على جناح إلى السماء الدنيا ويقلبها فـ فـ فتنهار بأسر باسرها والله على بعد ذلك يلقى عليها حجاره من غضبه عليه عليهم ويقولون هذا من التواضع وهذا من التدين يدينون الله بمثل هذا بهذه الأمور نعوذ بالله من الخذلان وهو كما قلت لكم بأنهم يرون بأن هذا الباب هو الأشد جهادا والأشد ايش عباده ان يفعلوا ذلك بالمحارم ان يفعلوا ذلك بالرجال وايضا من ذلك انهم يعني الإيرس الذي ورثوه عبادة من الهندوكية وغيرها بأنهم يعني قد يظهرون الفرح والسرور في عياد لم ينزل الله بها من سلطان أنا أريد أن أأسس طبعا الكلام الماضي يعني هل يحتاج إننا أبين الفرق بيننا وبينهم في هذا الباب ناس كفروا شاء شاكب لا قالوا بأن الله حل حل في علي بن أبي طالب هل هذا يحتاج منا إلى, إلى إلى إلى توجيه إلى إظهار إلى رد يعني أنا عقيدة الحلول أصلها هي عقيدة فريدة عقيده الحلول اصابه عقيده كفريه الله جل جلاله بائن من خلقي على عرشه بائن من خلقه سبحانه وجل في علاه ما حل في أحد من الخلق بحال من الاحوال حاشاه ثم حاشاه سبحانه وجل في علاه. قال الله جلاله في علاه الرحمن على العرش على العرش استوى الرحمن على العرش استوى فهو على العرش بائن من خلقه سبحانه وجل في علاه والجريمه لما نفسنا نسالها اين الله تقول في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الا هل بلغت قالوا اللهم نعم فيشير باصابعه الى الى السماء عرج به الى السماء فالله فوق العرش سبحانه وجل جل جل في علا واما مساله التناسخ هذه التناسخ حتى حتى النصارى قالوا اعتقاد التناسخ كفر يعني حتى النصارى يرون ان اعتقاد التناسخ كفر لانه عندهم كفر بايش بالقيام هم هم يؤمنون بالقيام نسال الله ان يهديهم للاسلام اللهم ادم يا رب العالمين الاسلام اللهم اهديهم للاسلام يا رب العالمين العالمي. فالغرض المقصود هذا لا يحتاج الى رد واما مساله نكاح المحارم ديننا جاء ل لتحريم ذلك هؤلاء كفروا بالقران الله تعالى يقول حرمت عليكم اماتكم وبناتكم واخواتكم وعمتكم وخالتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الا ان قالوا ان تجمعوا بين اختين الا ما إلا ما قد سلف فهنا هم يردون القرآن ردا واضحا وأيضا الرجع الجلف علاء أظهر العذاب الأريم لقوم لوث لفعل لقوم لوث الذين يفعلون هذا الفعل وهم يدينون الله بهذا الفعل ويرونه من أشد العمل تواضعا ومن تواضع الله هكذا رفع الله هكذا يعني شوف انظر باء الاستهزاء بالدين يصل إلى إلى ماذا كأنهم يقولون ذلكهم لم يقولوا ذلك تصريحا لكنهم يقولون بأن هذا من التواضع أي اي تواضع هذا ما احنا نقول طب التواضع هذا من تواضع لا رفعه يعني هل هذي رفعة؟ هذي هذه رفعه هذه هذا هذا هذا سفول وتنزل وهذه من أعظم من أعظم انواع الزنا ولذلك اختلف الفقهاء في عقاب هذا بعضهم ابو بكر أبو بكر يقال بانه حرق من فعل ذلك باجماع الصحابه هذا في نظر في هذا الكلام وقد بينت ذلك قبل هذا ابن عباس يرى أنه يلقى من شاهق عال ثم بعد ذلك يتبع بإيش؟ بالحجارة، والجمهور يرون أنه كالزنا ينزل منزله السنة حكم حكم حكم الزنا هذا مسألة من الأهمية بمكان فيما يعتقدون بهذا الباب. أيضا من ضمن العقائد الخربه التي يعني يعتقدونها ويدينون الله بها يقولون أعظم الجهاد سب الصنمين. لعن, الصم... الص... لعن الصلمي عندهم هو أ... أعظم الجهاد لعن أبي بكر أن يلعنوا أبا بكر وإيش... وعمر طبعا هم يطلقون أكسنتهم القذرة في جميع الصحابة لكن هو يشتد الأمر عندهم في, مين؟ في أبي... أبي بكر وعمر رضي الله عنه وارضاه لهم يقولون مثلا في قول الله العالى تب تدى أبي لهب وتب يقولون من يقولون ابو بكر أبو بكر وعمر وأيضا يقول اللهم لعن صلمي قريش يقولون بذلك هو ابو بكر وعمر رضوان عليهم ابو بكر وعمر الله لا في علاه قد زكاهم من فوق سبع سماوات الله تعالى يتكلم عن ابي بكر من احاد خلقي بصيغه الجمع ما له عند الله جل في علاه كم وكم من قدر لهذا الرجل عند ربه جل في علاه عندما يقول الله ولا تري أولو أولو الفضل منكم وساء اجماع ليس جمهور السلف اجماع السلف يقولون بأن هذه الايه نزلت خاص بها من المقصود بها من هو الصديق رضي الله عنه وارضاه منزلة عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متأخدا من البشر قليلا التخلف أبو بكر ولكنها أخوة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أحب الناس إلى قال عائشة قال لست عن النساء أسأل قال أبو بكر أبوها فأبو بكر هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدينون الله بلعن أبي بكر وبلعن عمر الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يا عمر والذي نفس بيدي لو سلكت فجنا سلك الشيطان فجنا غير الفج الذي سلكته يا عمر وأيضا يسبون جميع الصحابة هم لا ف... لا يقفون عند أبي بكر وعمر دولا عليهم الجماعين لا هم كما قلت لكم يسبون جميع الصحابة لكنهم يشتد لعنهم لأبي بكر اللهم لعن من يلعن أبي بكر وعمر اللهم لعن من يلعن أبي بكر وعمر اللهم لعن من يوافق على من يلعن أبي وعمر. اللهم ملعن, عن ملعن كل من سكت عن من سمع لعن أبي بكر وعمر ومن يمكن ذلك أمين يا رب العالمين أبو بكر وعمر ديننا كله أتانا على أكتاف هؤلاء والله جل في علا شرفهم وفتح الأمصار بيد هؤلاء أبو بكر وعمر وهذه الحقد الدفين من أهل فارس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح فارس بأسرها على يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه طبعا من الاعتقادات الباطلة أنهم يظهرون الفرح والسرور في أيام لم لم ينزل الله بها من سلطان تعلمون أن ظهر الفرح والسرور في الأعياد دين ليست المساله المسألة عادات ولا هذا مسألة دين من العبادات فإظهار الفرح والسرور في أعياد أو في أيام خاصة في أيام خصيصا هذه من العبادات والاصل في العبادات التوقيف الاصلي في العاده التوقيف ما اتاكم رسول فخذوه منكم عنه فانتهوا والدلاله على ذلك الدلاله الخاصة في هذا الباب اين يا لطيف كانسك عليا وكما قلت قبل ثاني ماشي مشكله وراه وراه ده بيعمل لا انت دخلت ما انت شيء. وحب وحب لا ولا حاجة. ممتاز. دخل النبي المدينة يلعبون في يومين. فقال النبي ما هذان اليومان؟ فقالوا يومان كنا نلعب فيه فيه فيه في في ما في إيش؟ في الجاهلية أو ظهر فرح والصروف فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله من أبدلكم الله خيرا منهما. الفطر وإيش؟ والاطح وهم طبعا يرتبون ايام غير الايام في الاطح هم يعني يحتفلون باعياد يعني تقو... لو نظرت عليها ترى اعياد ايش اعياد فارس الفارسية المجوسيه اعياد النصارى اعياد اليهود اعياد حتى الهندو الهندوس هذه الاعياد خلطوها وهم يعني يفرحون يذلون الفرح والسرورة بها كاعياد غدير خم وايضا عيد عندهم عيد يسمى عيد الفراش ايش عيد الفراش هذا؟ نعم ام شاو بتوع شوادر يعني هو صارتا عيد الفراش طبعا عندهم هو الأصل الأصل هو انه علي بن ابي طالب عندما هاجر الرسول ترك كمان في فراشه ترك الرسول ترك علي بن ابي طالب فقاموا يقولون هذا عيد هذا يوم العيد يوم عيد عيد الفراش وايضا عندهم عيد عشراء عشراء هذا عشرة ايام ترى فيها من النكد والمصائب التي لا اعلم بها الله وضرب السكاكين والسواطير واحراق النفس وهؤلاء يلعبون باعصاب الناس هم يلعبون بمشاعرنا، هم يفعلون ذلك يلعبون بمشاعر الناس آآ آآ لأنه سهل جدا أن تلعب بمشاعرنا. وهذا هذا الـ احنا الآن في هجوم ضاري. تراه بهذا الـ الـ الـ الـ الأمر. ينصب الكلام على عواطف الناس. فهم ماذا يفعلون؟ يلعبون بعواطف الناس. والحسين وأهل البيت ويبكي. والحسين قتل مظلوم. نعم. نحن نقول قتل مظلوما ونبكي ونا ونتباكى لمقتل الحسين وندعو على من قتل الحسين والحمد لله أن الله تعالى فرج كربنا وقد انتقم من كل من من فعل ذلك وقتل الحسين النبي السلام نفسه غضب الا نغضب نحن النبي السلام لما جاء جبريل قال الحسين يقتل فغضب النبي وتمع رواجه ثم ضرب جبريل وأتى له بتراب من الأرض التي سيقتل فيها الحسين فتمع رواجه النبي السلام. والحسين مات قتل مظلوما وهو يقول يا رب اترى ما يفعلون بابن بنت نبيك صلى الله عليه وسلم وهو الحسين كان يريد ماء لا يعطيه ماء والحسين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد شباب اهل الجنه يفعل به هذا نعم نحن نحن نموت يعني كمدا من اجل لكننا لا يمكن أن, أن نتعدى الشرع ضوابطنا باسرها الشر مات النبي والجميع الجميع احترق من أجل موت النبي غضب ابو بكر مع موت النبي سلم من أجل التعدي عليه على الشر واشتد على عمر شده لا يعلم بها الله من أجل الشر هو الذي مات ما عاش الا لنضبط الشرع ومات من أجل أن نضبط الشر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لذلك شوف أبو بكر كيف على عند ربه دل في علاء. لما دخل وبكى وقبل بين عينيه وقال وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله ثم خرج للناس هنا الآن وظيفتنا اظهار شرع لنا هو الذي هو المسج في الداخل ما بعثه الله إلا من أجل ذلك فقام قال ايها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي حي لا يموت وهذا الذي فقه سهيل بن عمرو وهو بعيد متأخر الإسلام فضل الله يتي ما شاء فوقف في مكة موقفة ببكر في المدينة وقال أيها الناس من كان عبد محمدا فإن محمد قد مات ومن كان عبد الله فإن الله حي في السماء حي لا يموت سبحانه جل في علاه الغرض المقصود الحسن حتى ولو كان قتل أن السلام قد مات ومات مسموما من اثر السم الذي فعله اليهود ومع ذلك لا نتعدى الشرع بحال من الأحوال وعندهم أيضا ال... النيروز هذا اللي هو العيد الفارسي فهم ايضا يحتفلون به ومن ذلك ايضا هم يحتفلون بعيد اسم عيد المهرجان مش المهرجان بتاع انت يا بنت حلوه اللي هو انتم عارفين ده ممكن ما انا لا نستبعد ممكن نستبعد ان يكون ايضا عيد المهرجان هذا ما هي المسائل كلها كلما كل ما بعدت عن الدين كلما بعدت عن ضوابط الشرع كلما تدا وترى عجبا وعندهم ايضا عيد اسم عيد الصليب هذا يفعلونه وعندهم ايضا في ذلك عيد التجلي نعوذ بالله تجلي لا ده فعلا وعندهم قداسات القداسات دي قداسات نصرانيه كقداس ك... ك... النصارى فهم اقرب ما يكون الى إلى النصارى فعندهم قداسات ولذلك انت ترى ان هؤلاء القوم هم اقرب الناس الى اليهود والنصارى هم اقرب الناس واذا هم ينصرون اليهود على على اهل الاسلام والتاريخ شاهد لهم بذلك انت لو... لو... لو لم تكن لهم مصائب على اهل الاسلام غير انهم يعني قد اعانوا التتر على الخلاف العباسيه و... وقتل هذه الملايين في في بغداد بهذا الامر لكنهم في كل الأحوال وكل الصولات وكل الجولات هم مع من ضد أهل الإسلام فإن قتل من كانوا ضد اهل الاسلام يجعلون المآتم والمحازن ويتباكون ويتباك فهم يريدون هدم الإسلام بالمر هم يريدون هدم الإسلام بالمر. هؤلاء هم ألد أعداء الإسلام وليس فيهم روح الإسلام بحال من الأحوال ولا نشم منهم رائحة الإسلام بحال من الأحوال من ذلك أيضا أنهم يعظمون الخمر تعظيما عظيما يعني هم يقولون الله يتجلى في الخمر فالكلام عجيب يقولون الله يتجلى في الخمر ولذلك الخمر عندها عندهم كما قال مسلم يا زمان الناس يشربون الخمر ويسمونها بغير بغير اسمها يسمونها النور يسمون, يسمون الخمر النور وطبعا يعظمون شجر العنب الذي أو يعتصرون منه الخمر هذه ايضا من عقائدهم وايضا من عقائد أن النصيريه انهم يعني يؤمنون بان الدين له باطل وأنه ول... باطل وله ظاهر كما قلنا في الباطنيه وقلنا في القرامطه فيقولون والباطن هذا لا يعلمه الا من بالضبط وعندهم بعد ذلك تاويلات على مسألة العبادات لو قالوا اصلا إن تلبس المرء بالنراسه فعليه الطهاره ان قلنا الجناب نراسه وإن قلنا الجناب طهارة لا بد ان يغتسل فانهم يؤولونها لانهم لا يتوضؤون ولا ولا يغتسلون وايضا كما قلت لا يصومون كصومنا بحال من الأحوال وعندهم بعض الصلاة التي يصلون بها كالدروز الذين لا يصلون إلا بعد الأربعين كما سنبين يعني هم لا يصلون نفس الصلاة لكن عندهم بعض الركوع وبعض التمتمات التي يفعلونها ذر رماد بحيث إن هو يؤثر على, على الأغمار الأغرار والعامه كما قلنا يحرك عواطف العام، فعندهم الجنابه هي يعني هي الجهل بالعلم الباطني هذا بالنسبة للجنابه والطهارة هي معداد ال ومعرفه ومعرفة العلم الباطني وعندهم أيضا مسألة الصلاة هي رمز للخمسة لعلي وفاطمة والحسن والحسين هذا الذي عندهم وأيضا حفظ سر الجماعة هو الصوم عندهم وأما الزكاة قالوا الزكاة, الزكاة تساوي سلمان الفارسي يقولوا مصلحة بشخصية سلمان الفرس المهم الغير المقصود أنهم يؤولون العبادات و ولهم كما قلنا بعض التوولات ليست البردة لا توالت وووأنا او أرفع الشياطين عنهم يعني ما أقول توالت شيطانية هذه توالت لا نعرف لها مصطلحا صحيحا أن نقربه لما ما يفعلون لكن هؤلاء هم أكفر أهل الأرض هم أعداء أعداء الإسلام هم يريدون تقويد الدين من كل جوانبه من كل أركانه البتة وأيضا عندهم كما قلنا في اعتقاداتهم مسألة التقيه فهم يقولون التقيه وكل الشيعة طبعا يتعبدون الله بالتقيه انا كما قلت لكم جلست مع شاب هذا الشاب في كره الهندسه جلست معه وهو يعني يذهب ويجيء يذهب ويجيء يعني انا اتكلمه انا في, في البداية لما كلمته قلت له ما رايك في ابي بكر وعمر وهو فهو عم علي فقلت له هي تقيه ام ان تاتي معي سالكا فابتسم فلما ابتسم قلت طيب جاي هو اراد أن يبعد عن, عن نفسي أمامي شبهه انه ايه أنه, أنه في هذا الفكر الضال فكر الشيعة الضال فيأتيني بقى بالاخطاء المأخوذة على من؟ على علي وعلي لما فعل ذلك والخوارج وقتل الصفين ويتكلم بمثل هذا الكلام وأنا أصح له الأمر ثم بعد ذلك من داخلية نفسي الاعتقاد في اعتقاد الشيعة يبدأ يظهر فأنا هزست هزة واحدة في الكلام على من؟ على عائشه عداوة ضارية أعوذ بالله من غضب الله قلت له أي اي أحد حتى لو اتيتني ب... ب... ب... بعالم الارض وقال ب... ب... بعدم كفر من يقول بان العائشه نضاه يتما في مسألة انها فعلت فحشه فهو كافر بل من لم يكفره فهو فهو كفر هو ذهب وجاء بقى وقال له هذا الكلام طب هذا خاص ب... بحديث حديث رفق قلت خاص بحديث اليفك الله يجعي يقول لك المبرؤون اليوم الدين الطيبات للطيب... الطيبون للطيبات هذا اليوم الدين فإذا قال لا هي مش قال بيرضاع الكبير قلت له شوف من قال بأن عايشها رفع فعايشها فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر قال لي اللي اللي يعني قال على جمعة معينة قال فيه قلت له اتصل بهم الآن اتصل بأي عالم من تقول تقول الآن وأمامك سبيقر أنا ح حبيل لك أنه كافر والذي يسمعه ولم يكفره هو مثله كافي. قال الشيخ الفلاني في رابط التعلم الإسلامي وأخذ قلت له هذا ضلال مبين لو هو قابل امثال هؤلاء يبقى هذا ضلال مبين أنا لا أتكلم عن الشخص أتكلم عن إيش عن قبول امثال هؤلاء وقلت له أنا أجزم وأقسمه أنه لو سمع أحدا يقول بأن عيشة فعل ذلك عيشة سيكفره وإلا هو كافر نحن لا نكفر أحدا ونحن لسنا ممن من يهيج المشاعر و... ويقول بان نحن نقول دائما في مجالس العلم الذي يتجرى على التكفير ايش جيم جيم جاهل جريء ضاع وضيع و... وانتهى امره هو هو على خطر عظيم لكننا نقول هذه ثوابت هذه ثوابت الله كفر من لم ايش من من حرك هذه الثوابت اقل ما يقال في هذا الرجل بان الله تعالى قد براه وهو يكذب من هو يكذب الله اقل ما يقال في هذا الرجل الله برئا وهو يكذب ربه لا طب الذي يكذب الله اذ الله ولا ما اذ الله اذ الله يحتاج هنا يستلزم اللعن ولا ما يستلزم اللعن يستلزم اللعن. من وين قال الله لا له ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنه الله في الدنيا والآخرة فالغرض المقصود أنه عندهم هذه التقية يدينون الله بها ويرون أنها من أصل الدين أصل الديانة التقيه انا نسيت أقول أيضا من ان هؤلاء القوم يرون أن الجهاد الأكبر الجهاد الأكبر كما قلت هو سب من سب أبي بكر وعن ده الجهاد الأكبر عندهم وأصل فريضة الدين لعن الصحابة هذه أصل فريدة الدين عندهم لعن الصحابة هو أصل فريدة الدين عندهم فانظر كيف هذه الاعتقادات الخريبة كيف يعتقدون بأكثر من اله كيف يرون الاتحاد والحلول كيف يرون الكفر هذا المبين كيف يلعنون الأخيار الأبرار الذين زكاهم الله من فوق من هؤلاء من وهؤلاء يتسمون باسم الإسلام كيف يكون كذلك وهم الذين كما قلت يقولون لا إله إلا إيه إلا حيدارة، وهم يقولون التشهد أشهد الله لا أشهد إلا إيه؟ إلا علي نعوذ بالله من من الخزلان، فهذا هذه العقيدة الكفرية مضادة لعقيده اهل السنة والجماعة، وهذه بل التضاد هنا للإسلام، بل العداوه الضارية للإسلام، فملقص ما في هؤلاء القوم أنهم يريدون هدم الدين كليات، يريدون هدم الدين كليات، وقد فعلوا ذلك في الأندلس. قد, قد, قد, قد تعاونوا واتحدوا مع الصليبين لهدم الدوله الإسلامية في الاندلس ايضا في مسألة التتر ودخول التتر البغداد هم الذين يسروا وسهلوا دخول بغداد حتى قوضوا بل هم الذين عملوا يعني نقول أعمال السيف في أهل الإسلام في بغداد وطبعا تعلمون بقى احنا تكلمنا على قلامتها منهم الأخوان الصفة والحشاشون تعرفونهم كانوا أيضا في مس كل هؤلاء العدوى ضارية الإسلام هؤلاء ما يعني أسسوا أنفسهم ولا هذه الطوافة تاسست إلا لهدم الدين أو ضرب الدين في العمق وأنت ترى الآن من كثير من الذين يتكلمون الآن في الساحات يفعلون ذلك يضربون في عائشة يضربون في أبي بكر وعمر يعني الغمز في عائشة أن يأتي الرجل يقول وهي كيف عائشة تغتسل أمام أحد وتبين غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنت ماذا تريد؟ أنت الآن بتريد أن تغمز عائشة رضي الله عنها أطهر, اطهر امرأة على وجه الأرض أو هي من اطهر نساء أهل الأرض كفى كفى أن الله رعلا قد برأها من فوق من فوق سبع سماوات فهم يغمزون عائشة بهذا الكلام والأمر سهل ويسير عائشة رضي الله كانت من وراء من وراء حجاب من وراء حجاب وأيضا الذي سأل من مسروق أب من أبو عائشة هو الذي يسأل عائشة عدل من المحارم من المحارم ويسأل عن مساعد غسل النبي صلى الله عليه وسلم وهي أرادت أن تقول وهو يسمع خليل الماء وهو رأى شيئاً ولا رأى تختزل وهل هي خلعت ثيابها عندكم دليل في ذلك من هذا الكلام أنتم شوية فسق فجرة تريدون الغمزة بعائشة رضي الله عنها وأرضاها وعرضنا لها وقاء رضي الله عنها وأرضاها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة حبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة لما سمع عمار بن ياسر رضي الله الذي قال وسلم عمار تقتلوا فيها الباغيه وقال ما, ما كان الحق في مكان الا كان معه من عمار رضي الله سمع رجلا من الصف عنده من الصف معه مع علي بن ابي طالب في معركه الجمل سب عائشه فقال اذهب او قال اغرب منبوحا ايش مخبوحا انها والله لزوجه نبينا في الدنيا والاخره وانها والله لحبيبة النبي في الدنيا وفي الاخره ولكن ابتلاكم الله بها تجتهد واجتهدها يصيب او أو المعصوم فقط هو الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عرض عائشه رضي الله عنها وارضاها هكذا يغمز بهذه الطريقة ويقال أردت أن تعلم وأنت أنت الآن أنت أي معلم عظيم يقول أنا من الاساليب التربوية ان انت أصلا الأسلوب العملي مع النظر يوقع في القلب يجعل الحفظ أثبت أثبت فاذا قالت أن صلى أخذ اخذ الماء وجعل على شعري ثلاثا ولا يرى شيئا هي تقله يصب الماء على شعري فحتى يرى انه اروى بشرته ثم يعني يفيد الماء على على على جانبي الايمن ثلاثا وعلى الايسر ثلاثا هذا, هذا ليس فيه تمت شيء ليس فيه تمت شيء وهي ام المؤمنين لما جاء أبو موسى الاشعري يسال عن جماع رجل امراته ثم اكسل فقال اني لا استحي فقالت له ايه ما تسال به من امك هي امه هي امه هي هي الله يعني هذا هذا الخبيث الذي يغمز عائشه هو يغمز النبي صلى الله عليه وسلم اصاله بل ورب العزه هو ما يغمز النبي بل يغمز رب النبي ورب العزه هو ما يغمز النبي بل يغمز رب رب سبحانه وتعالى لما كيف يرتضي الله تعالى لنبيه عيش الفراش حتى المراه الكافره التي كفرت وضربها مثلا في كتابه ما لوثت فراشا ما خانته في الفراش قط ولا الله جل في علا يرتضي لنبيه ابدا أو لنبيه من أنبيائي قط بتلوث الفراش لكن خانتهما في إيش؟ في العقيدة ضرب الله مثلا الذين كفروا امراه نوح امرأة وامرأة لوت كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتهما في إيش؟ في الاعتقاد في الاعتقاد ابدا ما من نبي يلوث فراشه بحال من الأحوال فانظر كيف كيف الجراه على الله جل في علاه هذه ليس جرأة على عائشه ولا جرأة على النبي فقط هذه جرأة على الله جل في علاه لا سيما وان الله قد اسس اساسا في الكتاب صريحا ايش قال سوره النور ايش قال الطيبون ها ثم ها والطيبات لا الخبيثون ها قال قالت الطيبات للطيبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. ها والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ها. تأسيس. تأسيس من وين هذا ده تأسيس كوني قدري وانتهى الأمر, وانتهى الأمر. فكيف, فكيف يغمز أو تغمز مثل عائشة رضي الله عنها وأرضاه ما هذا هذا والله هو الفكر الأصيل في ضرب دين الإسلام أصل ضرب دين الإسلام بهذا المراد هنا هدم الدين لأنه واحده واحده يجر الناس إلى سب البخاري انتقاص ابن جيل التبري بعد ذلك الشيطان الأكبر هو من؟ ابن تيميه، الشيطان الأكبر من تيميه، هو ده الشيطان الأكبر وبعد ذلك هدم الاعتقاد وهدم الدين هذا هدم الدين هدم للدين كيف ذلك؟ فلذلك لابد أن ننتبه ننتبه لهؤلاء هؤلاء كما قلنا هم الذين يعني ما أرادوا إلا هدم دين الإسلام بل هم أضر على الأمة الإسلامية من الكفرة الفجرة بل هؤلاء كما قلنا من أشد الناس إلحادا في الأرض ومن أشد الناس افسادا في الأرض يعني والله هذه لعل الله على يغفر لنا كم, كم وكم عصينا كم وكم تعدينا حدودنا مع ربنا كم وكم ونحن نسيء لكن هذه تبرئة للدين ولعل الله يكفر بها سيئاتنا وأن يغفر لنا الزلات والسقدات والهنات وأن نلزمنا طاعته ونتوب ونؤوب إلى ربنا للفعلاء بل نعلنها توبة عالنية توبة ظاهره نستغفر الله ونتوب اليه من كل صغير وكبير ودقيق وجليل اللهم ان تغفر تغفر جمّة وأي عبد لك لا الم هذا بنسبة للكلام على هذا الباب وهو الكلام على الأصول الفارقه وهذه مسألة من الأهمية بمكان فالاخوه تنتبه لهذه المسائل لتعلم من معك ومن عليك هنا الإيمان بص يا إخوة الله يبارك فيكم هو هذا الباب كل برمته انتهى يعني حوالي ثلاثين صفحة موجودة في اختلاف الألفاظ في الإسراء وإيش والمعراج ففيها مسائل متط... يعني متنوعة أنا جمعتها كفوائد لكن ناخذ الآن بس وصف الأنبياء تكلم به نبس سلم وأذلك اختلاف الألفاظ في الإسراء والمعراج ويكون ينتهي ذلك سندخل بعد ذلك على, الغيبي... على الغيبيات القبر والصراط والقيامة وينتهي كتاب الإيمان بإذن الله بهذا يكون انهانا ربنا من كتاب الإيمان لابن منده اللهم يسر علينا يا رب العالمين